وستر رقيق إلى المصطفى ونص مبين لكشف الريب فيا عالما أجمع العالمون على فضل رتبته في الرتب سبقت الآئمة فيما جمعت وفزت على رغمهم بالقصب نفيت الضعيف من الناطلين ومن كان متهما بالكذب وأبرزت في حسن ترتيبه وتبوي به عجبا للعجب يعطاك مولاك ما تشتهيه واجزل حفظك فيما وهب صلى الله عليه وسلم شبيكه واشرنا الله الرسول صلى الله هذا ودرس صحيح الامام الله ونحن في كتاب الصلاة باب التسميع والتحميد والتأمين أي قبل التسميع والتحميد والتأمين وحكم التسميع والتحميد والتأمين قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيا ابن يحيا هو التميمي أبو زكريا من أثقات الأثبات أهل فرسان قال فيه الإمام أحمد ما عبر الدسرة إلى بغداد بعد عبد اللجنة المبارك مثل يحيى بن يحيى قال قررت على مالك وهو ابن أنس أبو عبد الله إمام ذان الإسر يأبل فلا يراجع أي بلد والسائلون نواكس الأبقال هدبوا الوقال وعزوا سلطان الفقار وهو المطاع وليس ذا سلطان إذا ذكر الأفر فمالك للناجم نجم الحديث كان شفعي يقول لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجار كان ملك المدينة وصفيان بن عيينة وكان في زمان مالك الليف بن سعد قالوا كان الليف أعلى من ملك وأفضل مالك. مالكا قام بأصحابه ولم يقم بالليف أصحابه عن سومين وهو مولى ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحاج عن ابي لو صالح لو عرفتموه لكم دنانيش ها لك سلمان اه اكوان صالح اكوان السمان كان من ايضات عباد عباد صالح النبي قريب مشغول بياتي على النبي غير الصحابي الجليل ابو عبد الرحمن بن صالح فأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الأمام سمع الله لمن حميده الله سبحانه وتعالى يقول على لسان النبيل سمع الله لمن حميده ففي الحديث يقول أمل الله النبيه أن يقول هذا القول سمع الله لمن حميده استجاب الله لمن أجاب الله لأن الحمد دعاء خير الدعاء الحافظ وآخر دعوانا بحمد الله رب العرب معنى يقول سمع الله لمن حميد والصحيح ان هذا من أبكار الصلاة الواجبة على الإمام والمنفيد وإنه إنما الصحيح على المأموم أن يقول ربنا لك الحمد يجيب الإمام معاً ودعو الراجع والمشهول بالمدى للإمام مالك وجمهير العلم يقولون على المأموم يقول الكلمتين سمع الله لمن حمده وربنا ولكم والصحيح كما بحديثه إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقول الله أرضا ربنا لك الحمد فقوله بسر ما تشتغلش بالتسميع تشتغل بالتحميل وأيضاً التحميل هذا من أذكار واجبات الصلاة أما التأميل فالراجح أنه على الاستحمال والنظم وهذا هو قول جمهير المصوص الأميرة بالتحميل أو التسميع آكد وأوثق من النصوص الأمرة بالتأمين النصوص كلها صحيح لكنها مرت ولذلك الأولى تفيد الوجود والثانية تفيد الناد والاستحباب في التأمين قال فإنه من وافق قوله قولا ملائكا غفر له ما تقدم من دمه أيضا من أمه في قول هذا التحميل فأنت تَمَأمُмат أن kasih Focus arbeitet فأنت تشتغل Bea تشتغل được تشوير مأموم الإمام يسنع ويحمل لا والمأموم أن على الإمام ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد وفيه اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد إذا أن الله ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد أربع كلمة تريد أن تزيد زيد من المأثور عن المعين على سر السنة ربنا ولك الحمد حمد جثيرا طيما مباركا فيه ومباركا علي كما حب ربنا ويربنا مثلا هناك فإنه من وابق قوله قول الملائكة وغفر له ما تقدم منه سبحان الله قول يسير وعمل وأجل كثير مغفرة بقول يسير جدا جدا ربنا ولك الحمد أو التأمين لغفران البنوب وهي الصلاة سبحان الله يدخل رجل من أول ما يفضأ المكلّة الذنوب تتخايع تتخارج تتساقط من أباكره من عينيه من وزيه من بشراته من يديه تتساقط ولما يدخل الصباح يدخل ويخرج وتضغف نفسه ما هذا الفضل العظيم هذا الفضل الله سبحانه تخص به المصدّين فقال لحددنا خطايفة المساعد وهو أبو رتا فلحددنا لا يعقوب يعني من عبد الرحمن الزهري عن سهيل وهو من أبي عن أبيه أبو صالح ماذا عدونا من أبي صالح لو عرفتم لكم في كبه ناضي الليلة هات الليل ها في الإسلام السابق في الإسلام السابق أبو صالح وقبل السمان, السمان كان يتاجر في, في الزيت والسمن يتاجر كان يجب السمن والزيوت يتاجر فيه قال عن نبي هباية عن النبي عليه الصلاة والسلام بمعنى حديث لسومين قال حدث لا يهلم يهلم التنميم اللي يستمر متى عدو قال فراف على مال ملك ابن النابس عبد الله عني ابن الشياء فلقطه على ملك معناه عند أخينا أحمد يوجد فلقطه على ملك العرب العرب بصوته ان التلميذ يمسك بإفارة والشيخ يمسك الأصل التلميذ معه مسك نسخ من مسكة الشيخ صح؟ او الشيخ ما يمسكش الاسطح والتلميذ بيطرح فبيكلم ملك واقول حددها شو مناسب بكذا وكذا وكذا حدثكم ابو صالح حدثكم فلان بن فلان ليبدا يشر الحديث ايه مالك عليه ومالك حافظ حديث مش مضيع فيثبت هذا اسمه العارض يرضى عليك انما الاملاك اذا كون الشيخ اقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان وفي في المجالس القديمه مستمل حجز المستمل راجل اسمه مستمل واحد جالس في واحد حسب كبر المكان في الصوره احيانا بيجلسوا المجلس واحد 60 مستمل لان مساحه كبيره مفيش مكان للراجل كان المحاضر يجلس على راس البيت والمستملون على رؤوس النحل والناس في الراحه فبيدو تدلوا بتدلين جلسات واملاء حددنا قلنا ودهك ما اسمعشي كلمة يقول له من قلت بارك الله فيك رضي الله عنك من تقول حدها نصالح تستبينه استفهمه لانه مفيش مكبرات اليوم انت ممكن تعبير مكبرات في كل جزء في المسجل تعبير شاشات عرض والهمم تعرفين هذا الطب والأوائل ما فيش الإمكانات داي والهمم عالية تستمت والله فعرضني العرض الا العرض ايه بقى يمسك التلميذ بنص ويقرأ على الشيخ احاديثه فاهم؟ على الان بركه الله فيكم اصل الشخص ده بيعرض هو الاصل فلو الاصل بيعرض عليه احاديثه الشيخ يدي له احاديثه يلعب فيه محدش والتلميق لما بيضرع السنية فالإجازة لكله الوائج والوهن السعادة قال حددنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك مالك كان يرى العرض أفضل من الإميان وماذهب مالك علي بن شهاد. فلما أنا رفع عرض على مالك في الحديث هذا أقول له هذا حددكم مالك حددكم مالك ما. حددكم ابن سياء انفش يروح للملك والحدادين كم يعرف يعني لو قلت يا حاج ابنك مين ملك اصلا أقول له حدادكم يعرف يعني لو يعرف يعني ياخد الملك ما ينفعش علاكم ياخد فمره واحد كده مغفل راح لشيخ من المشيخ. عشان يعرض عليه الحديث والشيخ اللي هيعرض عليه اسمه يوسف هو يا يوسف القاضي قبل ما يقول له حدادكم هنا جالك حدادكم يوسف القاضي كده كده هل يقول مش فاهم للعرض طريقة العرض يعني إنا الآن لفعرض على ملك وروحش بقوله حدثكم ملك لا بحدثكم بشيخكم فلان ابن فلان ابن فلان وصوك الإسلام فما يفعش حدثكم يوسف القاضي هو الشيخ نفسه هو يصور طبي فما يفعش ما صح قال على يحيا ابن يحيا قرأت على ملك عن ابن شهاد. عن سعيد بن نسيب ابو محمد مخزوم سي تبعي وابي سلمة بن عبد الرحمن انهما اخبراه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا امن الجماعه فامنوا فانه من هو قد امينوه ولد ما تقدم من وقع في امام الزرجاني عن أبي العباس وما تاخر وهي هي زياده من شعر بلا صحه لفظ الصوار قفر لهم ما تقدم من دم يادي المحفوظه وكلمه وما تاخر شال بلا صحه والمقصود الصغائر من الذنوب للكبا بلا الجبال تحتاج الى ثوبه وعدم عوده تحتاج الى ندع واذنا ربنا نادي طيب اذا المن التامين ها اقوله امين وامين بمعنى اللهم استجب لي اللهم استجب دعاء نحن استجب صلاة إذا أمن الإمام فيه أن الإمام يجهر بالتأمين يسمعه من خلف وكان عبد الله الزبيري إذا أمن أمن من وراءه وارتج المسجد معنا يا إخوة وكان أبو غيري يقول للإمام كان مؤذنا أبو غيري لبعض المرابة اليوميرة وكان أمينه اللي يصدرونيها فقل لا تفوتني للتأمين كما بسأل الله ليه كان اليوميرة مشغولا بمسفوط الصفوف هو المؤذن فكان مشغولا بمسفوط الصفوف نخلق مسجد كبير مساجد جامعة مساجد جامعة في المصر الوحد مسجد يجمع الناس كله او من المسجد دين فتكون مساجد جامعة عشان يسوي الصفوط يتأخذ فقل تفوتني لا بالتأمين لا تبقى اسبر اقرأ على مال عشان يمكنه معك التأمين قال إذا أمن الإمام فأمن والنبي عليه الصلاة والسلام كان في الحديث كان يؤمن ويزهر إذا أمن الإمام فأمن ومعنى إذا سرع فسرع وإذا بدأ فبدأ أنت تقارنه ولكن بعد أن يبدأ هذا الموضع فيه المقارنة المساوات لكن بعد أن يشرع ومعد أن يبدأ آمين أمين, آمين فيها أنك تبدها فاعل فاعل ياسين وإنه على وزن, وزن, وزن, وزن <متحد> <لوزن> يمين من قصر كم من مت <متحد> آمين يا شين على وان يمين مقصور ولا تشدد الميم فاذا شدت الميم فسد المعنى ام كما يروى عن جعفر الصادق ولا يصح هذا لانه فاسد المعنى ام مين اي قاصد ولا امن من البيت الحرام معني هون ومن قال امين هذه اسم من اسماء الله والحديث غير صحيح ضعيف وقول المسلمين في مسائل الامين يغيظ لهم ما حسدتكم لم على شيء ما حسدتكم على السلام وتمني انظر إلى هذه العبادة الشعيرة العظيمة اليهود ينام مكويين يقضوا مطازعه التأمين والناس في الشوائع الضرب السلام عليكم رحمة الله السلام عليكم رحمة الله هذا يغيط اليهود سبحان الله اليهود يتسبب على الأين طيب إذا كنتم تحسنونا أسلموا ودعوا اليهودين دعوا التهول أسلموا الله رب العالمين هذا المطرور وسلموا الناس من أيديكم وغصفوا من خسلحتكم صلى الله لكن الله من ورائه محبوب في الحديث هذا يخبر أو في طرف وروايات أخرى أن الملائكة تؤمن الملائكة تؤمن مع تأمين الإيمان فعلى المأمون أن يوافق الإيمان واحترفوا الملائكة اللي بيأمينهم هم الحفظة ولا الملائكة اللي هم يعني ينزلوا ويعود من السماء ثم انتم تعقبون لكم ملائكه في الليل والنهار هم هم اللي بيشهدوا الصلاه سواء في السماء او في الارض قالوا ان لا اراجع عن نوع الملائكه اللي بيشهدوا هاي الصلاه سواء في السماء او الارض من يؤمنون فمن وافق وتامنوا تهليل تأمين الملائكه غفر لهم ما تقدم من ذنب يقول ابن الجلال في في إثبات الموافقه في القول والزمان هل يقول المأموم على يقينه لان قيامه في محلها لان الملائكه لا غفله عندهم احنا اللي عندنا الغفله الملائكه ما عندهم غفله الإمام ينتج من الضالين ولسه ياجلوا وبيعملوا معاه فمن الناس من يزعى الإمام يقول ولا الضالين يقول أنا أمين هو لسه الـ الـ الـ الإمام متأخر فهوة الفضيل إذا لنت معمور أن توافق الإمام عندما يشرع فاشرع فرضنا إمام من الأئمة ما هو من هاو فينا ما بيأنيس إحنا نفس بعدما يقول ولا الضالين ثم نؤمن هربنا عشان نوافق تأمين للملايك هذا وراء شوف الكلام من المناير هذا كلام جميل أتى بهذا الفرح المالك يقول الحكمة في الإطار الموافقة في القول والزمان يعني أنت عايز نوافق الإيمان في القول والزمان عشان نوافق تأمين للملايك أن يكون المأموم على ياطر لإتيان بالوظيفة في محرك لأن الملايكة لا قفلة عندهم فمن وفقه كان متأكداً كان متأكداً ليس صاحب غفلة فالناس لتأمين يخدمون يتعجلون إمام التأمين فلا يقارنون إمام ولا يتابعونه أو يطرقون إمام يقول آمين وينتهي ويبدأون هم يؤمنون هذا خطأ ولا هو خطأ لأن الفأهالي للتعطيب والترتيب والسرعة فلا تثبت ولا تنطبت حتى انتهي تماماً من هذه الكلمة وتبدأ انت لسه قيل من يوم هتأمن اللي دبع عليكم من المنائك إنما المنائكة مع اليوم شغفين معنا ايه قلت؟ الليل والنهار لا يفترون يبقى ان دي اللي انا احنا عايزين ان شاء الله صلاه على السنه البنيه من التكبير الى التسليم قالنا اللي نعرف عنه عرفنا يبقى هركض فيكم الان عرفنا ايش معنى التحميد هذا واحد معناه ان المقات الله وصحبه هذا أرجح كلمات كثيرة في تفسير التأمين وأكثر هي أضرور إلى هذا الرب ويرجع إلى هذا المعلم اللهم يأت اللهم هذا واحد طيب التأمين ده فعل ولا اسم فعل ولا مصدر هآآمين حينا أمين اسم فعل معناه طيب عربنا الضغط يكون بالمكت ياسين على وزن ياسين تمام وإما يكون على وزن المين طيب بالقصد الذين طلب تشديد المين تأمينهم صحيح أفسد المعلم للمعلاقة الصدين أمين معلم طيب فضل تأمين هذا فضل إذا وافق القول والمكان قول والمكان مقرأ له ما تقدم من المين. الله. اللهم أقول لنا دلوقتي. ما حشنا إلى مرخرة الله نحن نبذل بالليل والنار ولولا ستر الله علينا لا قضان لو كان ذنوب رواح ما جلس بعضنا إيرا معنا يقول وابن المناير الله يقول اه. أن الموافقة بالطول والزمان لليل لأطى الظهر معنا يا إخوان طيب بكرنا حكم الزيادة ما تقدمه وما تأخذ الزيادة هذه صحيحة معتبر وما تأخذ شاد بارك الله فيك بكرنا حكم التأمين حكم التحميل وتسميع كذلك التأمين مستحف من دون سنة ممكن التحميل وتسميع للواجبات الصلاة القولية معنا هناك للصلاة شروط صحة والشروق الوجوهية وأركان وواجبات والسنن قولية وفانية بارك الله إذا كان حديثة القرآن لو عرفتم ها كان حديثة كم يا إخوة الله النساء حديثة الذي يظهر أنه في حديث الواحد كل حديثة أبيو غيره كل واحد من الروايه مفيش امين واحد هو الكل واعتبر الحديث ده وصله امام مسلم على اعتبار انه حديث صحيح طالب الشهاب وكيف الروايه صح قلنا فان اول وقت تأخيره تأمين الملائكه قدر لما تقدم من الناس قال في الشهاب رواه الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين مندود مخصورة المين غير مشددة المين قال حتى لنا حرملة ابن يح التجيب النصر قال أخبر ابن يزيد من الأيب. وابن وعد عبد الله أبو محمد الفقير مصري علي بن الشياء الزوري. قل أخبرني مثل ابن سيحة وأبو سلم ابن الرحمن أن أبا هرينة قال سمعك رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك ولم يذكر قول ابن شهاب متفرض ابن شهاب هذا مقبول وقد تفرض معكم تسعين حرفاً لم يرويها إلا هو لكفر المسيح وارتحان وكبير محفوما الزمن ما اسمه محمد ابن موسي ابن عميد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري واتبق على زلالتي والقان كان من أهل كرم السفر ونبقى فلنسا قال ابن شهاب قال آية رسول الله وما قال قال كان رسول الله يقول كان <تصفيق> أيها السياية مصدر كان سوري برغض فيكم من أهل السخاء والعطاء كان ينصب الموائف في القروقات ليأكل من المرة ومن المرسل وكان ممن يتنزه عن بعض المرحات وكان من أصحاب الوراء وكان من أهل الحرب والبطار يقول حددني حرملا دولي قال حددني دولي أحد قال أخضرني عمر عمر بن من لو عرفتموه لكم عدة مدناني لا شك ولا ريد عمر بن الحارق المصري احنا معنا شعبا والأعمر إذا جاء عن عمر فهو عمر بن مرى الجمل المراد وابن وهب عن عمر هو عمر بن الحال صاحب الزراءات في الديار المصري فعندنا سكيان عن عمر هو عمر بن دينار سيكون المدن الجوح عربنا هذا قاعد وماذا سهل سوفيان عن عمر هو عمر, دينار عمر ابن دينار الجمحة المدينة عرفنا يا خب؟ ابن وارب عن عمر هو ابن الحارف المصري إمام القراءة في الديارة المصرية إمام القراءة في الديارة المصرية في, الديار المصري في زنانه الاعمس وسعب عن عمرو هو عمرو بن مرب الجبل المرادي عرفناه واحد اللي كده هو كتب قال عند الشيخ ابو ااا عمرو بن علي لو بس وعمرو بقى هو مع عمرو مصر <لعب> صح <مصبيينة على عمر. لعب> القرط اللي عندنا عبد الله بن سلام لا راوي عمرو عن عن شكلان عبد الله عن عمرو عمرو بن النور تمام ما ننسوش ان الله راح عندكم اللي بعده سوف يكون افضل عمرو من الذي قال افضل عمرو ابن عمر عبد الله ابو محمد فانا ابي يونس عن أبي هرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدهم بالصلاة آمين والملائكة في السماء آمين فوفق إحداهما الأخرى غفر لهم ما تقدم من ذنبه فالغفران هو تغطية ومحروها قال حدثنا عبد الله ابن مسلم القعنات. ابن مسلم القعنف من الأمين الإمام قال حدثنا المغيرة عن أب الزناد أب الزناد عبد الله ابن ذكوان معكم تقريب شو المغيرة يطبق كسعة الأمينة على الاعرج ها من الاعرج لو عرفتم عبد الرحمن اللي هو ابو حسان هذا الاسماء من طويله في الاصحاب السلمين ابو زيد على الاعرج على النبي صلى الله عليه وسلم ابو عبد الرحمن اللي هو عبد الله بن زكوان ما نعرفه ويكون بابي عبد الرحمن ابو زيد لطفي قال الأعض. لهم ما الاعراضه انه نفع وضو على كلمه اعراض دي ها ما زعلش ها اشاره ايه لطل. لم اه اشتري به وجاء به التهييز ان جاء ابو صح فلم يصل هذا مين ها ورجل الله لأنه صار شيئاً لتمييز عين وبين غيرك واشتوره بينك وأيضاً بارك الله فيكم أدلة كالقرآن في من المصوص النبوية تبيحه هذا وتسلسل عاد أمي عور أي المغير عندك؟ من عبد الرحمن عبد الرحمن أجل ماذا؟ من ها؟ سليسة ها؟ نعزين صاحب مصري. جمعهم و... من 27 جمادى من كل جمادى 27 و 9 صار 9 ايوه من 9 شوف لي العدد 9 والله مثلا صح في مجلس مثلا شيخ شيخ عبد المالك عندك اسمه يا وليد هي المغيرة بن سلامة الشيخ ابو بن سلامة <تصفيق> انا لي عامل فيه قليله في تبان انه يصح من صغار التاسعه وانت ذكرت ايضا ان الزوراقه من التقارير التهديف تهبيبه طيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا طلع عليكم امين والملائكه في السماء امين ورافقت إحدام الرطا وغفر لهم ما تقدم المذنب فلحددنا محمد بن رافع وهو النيسابوري الحشيط فلحددنا عبد الرزاق وهو من همام الصمعان فلحددنا ابن راسد أبو عرب عن همام ابن المنبه أخوه وامب ابن المنبه عن أبي ريض عن النبي عليه الصلاة والسلام بمفريق. قال حدثنا قتابة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني عبد الرحمن عن سهيد وابن أبي صالح عن أبيه عن أبي رير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال القارئ أي غير المغضوب عليه رضا لي فقال من خلقه آمين وآفق قولوه قول السماء وفر له ما تقدم من ذلك هذا من شعار السنة تأمينا من شعار الرافضة والإذن عشرين والشيعة حرام التأمين لو أمن بطلة صلاة لأنك تكلمت بكلام ليس من الكهار دخل الصلاة تباً لهذه الأحاديث في التأمين مصطفيلة كثيرا معنا يا أخوة ومع ذلك أولاك فهوها جماعة من ومع ذلك أولاك يقولوا لا تمين وهي المصروع بالمحارب ويبطلون صلاة من يؤمن يعني احنا صلاةنا على ماذا بالشيعة باطلة 22 باطلة من زمن ها؟ باطلة من زمن بس السلام عفو <تصفيق> يقول حفظ بن حجر في الحديث هذا فيه فضيلة الإمام لأن تأمين الإمام يواغب تأمين ملائكة وإذا تفعل حاجة يواغب فيها الملائكة هذا الشرف وفضيلة ولهذا شرعة المأموم وافقت مسألة ثانية نصر إمام الشافعي يقول حفظ بن حجر في الأول على أن المأموم يؤمن ولو اركع الامام عنه او سهى ولو ترك الامام ده هل ده ابسال لان الطرق التكبير اصل ما عملش اتكل عليه ابن الامام ده هو ده سهل ليس وغير ذلك في بدل انه هم الائمه المذاهب الاسلاميه المتبعه مرتبط على مسؤوليه تامين لكن جاء عند الفم قالوا ما يلزمش ان يجر فيؤمن لنفسه امن تابعي عليه انت ماشي فيعمل لنفسه لا يجر او غير ملزم انما التامين على من خلفه على من خلفه فده الحرام وبه عليك رحمه الله طيب بهذا يقرا المدرسين الصحيح الإمام مسلم بحرم الله. الله هذه الأمة خصة بشكل فهو الغرة والتحديد يدعوني أمة قيامة أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة <تصفيق> الدجارة الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنقوا من رحمة الله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 جعلنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه من مسلمه لك واجعل مناسكنا وتقبل علينا انك انت التواب الرحيم